ألف لام لا لا ميم لا تلك آيات الكير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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وأنهار ومن كل جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجابرات وجنات من أعناب وزر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأولى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 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجرونك بالسيئة قبل الحسنة قد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذوم غفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا وعليه آية من ربه إنما تمنذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيغ الأرحاح وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 لا يستجيبون له لهم بشيء إلا كباسط. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين لِلَّهِ فِي ظُلَلٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم Oh, right. man. السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى أم هل, هل تستمي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يغرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يغرب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 صَلَّوْا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيها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 قل إن الله يغل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تتقمئن الذين امنوا وعملوا الصالحات تقوا لهم وحسن مآب كذلك رسلناك في امة قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو لشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفر تصيبهم بما صنعوا, قارعة بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعا وَلَقَدِ اسْتُمِئْ ذِئَابَ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ فَأَمْلَيْتُ بِالَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول فالزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد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 لكل أجلنا كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعاده ام الكتاب وانما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب اولم يروا ان ناتي الارض نقصها من اقرا فيها والله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 فَرُولَ اسْتَمُرْ سَلَ قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عنده علم